اللي تعايدني عسى عيدك سعيد لو كاننا بالعيد ما شفت عيدي عيدي بشوف اللي تقضت جايد اللي غلاها ساكن في يا اللي تعيد لي عسا عيدك سعيد لو كان أنا بالعيد ما شفت عيدي عيدي بشوف اللي تقضى تجعيد اللي غلا ساكن في لو كاننا بالعيد ما شفت عيدي الجادل اللي كنا قايد الصد بالناس سيد بالما عليق سيدي من دون شو واقف اللي مقارد قريبنا لو كاننا بالعيد ما شفت عيدي لجيت بشوفه وقف زيد وعبك وكل ما يزيد البعد حبه يزيدي والله يا لو ما نبى خاف المناقيد وشرعت عزيز الله بقلبي رصيدي نا نا بالعيد ما شفت عيدي اني لا حر محب غيره من الغيد لو جاب واللي بالوصايف فريدي يا ليت عايدني عسى عيدك سعيد لو كان انا بالعيد ما شفت عيدي اني حرم حب غيره من الغيد لو جاب واللبل وصيفردي. أبوح عبد الله.